بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزه وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر 117. واجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب 118. وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراب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 ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولاد الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر إلا صيحة واحدة ما لها من فواب. وقالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه 129. ويسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب 121. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب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 وَلَا تُشْتَقُ وَهُبْنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ ذَا أَخِلَهُ تَسْوُونَ وَتَسْوُونَ نَغْجَتَهُ وَلِيَ نرجة واحدة. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجبك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلقاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعه واناب فغفرنا له ذلك وان له نازل الف وحسن أمر يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض بَيْنَ بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله.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 كتاب أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَتْدَبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبَنَا لِذَا هُودَ سُلَيْمَانِ نعم العبد إِنَّهُ عليه بالعشي الصفنات الجهاد فقال إني أحببت طب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالهجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأغناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم ثُمَّ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا مُلْكَ من بعد إِنَّكَ أَنْتَ الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رفاء حيث أصاب والشياطين كل وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو بغير حساب وإن له وحسن واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أرقب بجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أَهْلَهُ ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحمل بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبل من قرن فنادوا ولا تحين مناص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 لَشَيْءٌ عُجَاب وَطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَلَمْشُوا وَاصْبِرْ وَلَا آلِهَةَ رَبِّكَ هذا هَذَا مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هذا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 ربك العزيز الوهاب أبلغهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في فِي جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب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 وكذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا طلا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه أواب انا سخرنا الجبال معه نسبحنا بالعشي والاشرار والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوّروا المحراب